تعالى ونستعين به ونستغسره ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يقبل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 ولا تتم النصيحة إلا إذا جلينا أمر العقبات التي تعترض هذا الجيل من أعظم العقبات التي بتدعها أول طائفة مبتدعة في الإسلام وهم الخوارج هي عقبة تحصين الرأي أناسٌ بلا رأس لا قيمة لهم تحطيم الرأس معناه تحطيم بقية الجسد أول بدعةٍ في الإسلام وهي بدعة الخوارج قامت على تسبيه الصحابة وتضلي لهم وعدم الاشتراك بهم هذه هي أول بدعة في الإسلام، وهذه بدعة تصل برأسها منذ عدة سنوات، لكنها اشتدت غرابة وخسة ونذالة في هذه الأيام. تصور على صفحات الجرائد. يتهم الصحابة إن حياتهم كان الجن عمر وعثمان وبقية الصحابة مجالسهم كانت عن النساء ثم يذكرون أنهم كانوا يتعمدون المخالفة مثل عمر الله عز وجل حرم على الرجل أن يأتي مرأتهم في الحيث أو أن يأتي امرأته في دبورها يقول لك عمر بعد هذا الله فعل ثم جاء يعتذر وقال حولت رحل هذه الليل قلت لكم إنها جادت خسة خسة صحابة يتكلم عنهم بهذا الإسفاف على صحة الجرائجة والمجرم الآثم الذي كتب هذا بيده يعود إلى بيته آمنة بلا مشاكل عادي جد أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نتيج الأحرار يتهم هؤلاء كل حياتهم عن النساء أليس هذا من القذر الذي ينبغي أن يعاقب عليه فاعله إذا حطمنا هذا الجيل فمن يبقى لنا نحن نعيش على ذكره نحن الآن نعيش على ذكر هذا الجيل وإذا استلهمنا الانتصارات واستلهمنا القوة نأخذه من هذا الجيل وليس هناك نقطة مضيئة في حياتنا إلا هذا الجيل هذا جيل ليس له نظير أبداً من لدن خلق الله عز وجل آدم إلى أن ينف الله الأرض ومن عليها إلا أن يكاء الله فيما بقي لكن ما مضى نحن نقطع أنه لم يأجل إذا هذا الجيل أبداً ولم يرزق نبي أبداً بصحابه في أو فياء أبرار أطهار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذل الغالي والنفيس وبذل المهج لله ورسوله يكون من عاقبتهم أن يذكروا بهذا الإصفاد كان الواحد منهم أميراً كبيرا ويغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعاقبه فيرسل إليه ملك من الكفر يعرض عليه أن يرتد عن دينه فيأبأ بعدما خالقت بساسة الإيمان قلبه مثل كعب جمالك وكان كعب جمالك رجلا أميرا قبل أن يسلم وتخلف عن غزوة تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون إن بيوتنا عورة يعتذرون بأعدال ستة حتى جاء شعب قال فلما دخلت ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم مغضب وقال ما خلفت فقلت والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني أخرج من سخطه بعذر لقد أوثيت جدلا أنا رجل مجادس أخرج من أي ورق بحسن البيان لكنني لو حتى حديثاً ترضى به عني يؤسك الله أن يسخطك عليك والله ما كان لي من عزو وما كنت قفت أي شر مني في غزوتك كهذه الغزوة فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق قم حتى يحكم الله فيك فكان هو واثنان من أصحاب هلال بن أميح ومرارة بن الربيع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء السلام حتى كان يمسي واحد منهم السلام لا يردون عليه قال شعر فلما استد علي ذلك وكنا كما وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم لما قال عليه الأمر قال فتثورت حائط ابن عمي أبي قتادة وهو من أحب الناس إليه فتثور الحائط تسلقه فرآه جالفا فألقى عليه السلام قال كعب فوالله ما رد علي السلام قال فقلت له يا أبا قتادة نشدتك الله عز وجل أي استحلفك بالله ألفت تعلم أني أحب الله ورسوله فقال الله أعلم قال ففاضت عيناي ونجد المهم قصة طويلة وفيها قال وبينما أنا في السوق إذ جاءني رجل من أنباط الشام يسأل عن أين تعب بن مالك قال قطفقوا يشيرون إلي فجاءني بكتاب من ملك الروم أو من ملك غشان رجل نصران علمنا أن صاحبك قلاد وجفاف فأتنا نواسيك يعني فأتنا نرفع ونعطيك حقك قال فقلت وهذا أيضا من البلاء وحرك الورق وكانوا في محنة صوره الله عز وجل في كتابه المجيد وباقت عليهم الأرض بما رحبت وباقت عليهم أنفسهم تفهم هذا الكلام: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وباقت عليهم أنفسهم تلقيت خطابا مفزعا مروعا هذا الخطاب من سجين مصري وأنا ما أتكلم عن ظالم أم مظلوم جاني المجنع عليه فهذا لا يهمنا لكن الرسالة مرسلة إلى كما كتب سعاده السفير الأمريكي وذكر هذا الكاتب أنه متخصص في فن النادر وفي علم النادر وأن أمه مريضة تحتاج إلى كليه، وليس معه ثمن الكليه، فذهب إلى هذا البلد ليحصل الثمن قال وبينما أنا في الطريق اعتقلوني وأودعوني السجل بلا تحقيق كل هذا لا قيمة له لكني سرته لنكتر سارجع إليها بعد ذلك إيه المطلوب قال سعادة السفير أريد أن أتنصر لكي يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه ولكي أشرح للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام التاريخ تاريخ شجدنا من تاريخ كتابة الرسالة 35 يوم فقط خمسة وثلاثين يوم فقط سجن فيها يريد أن يتنصت وهذا الرجل كما يقول عن نفسه متخصص في فن نادر لكنه جاهز أبجديات الإسلام الأمية هي منتشرة في صفوف الذكاء ترى والأساتذة الكبار فضلا عن دونه 35 يوم فقط لو أن هذا الرجل لبث 35 ثانية في سجين مات حمد هذا يريد أن يسجن نفسه سجن مؤفت ويظن أنه يغفر على ذلك يظن أنه يغفر يغفر ويدخل النار هو يريد ذلك حتى يفر من سجن يأكل فيه ويشرب وينام هذا النمط له نظائر كثيرة من أولى بالذمن من أولى أن عليه الأحرار وشعب ابن مالك ليس من أشرافهم هناك منهم أشرف منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وثمان العسرة أشرف وهذا موقف كاعر يرضى بالكفر أخطر شيء يهدد العبد المعصية وعلى رأس المعاق جميعا الكفر قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات لكن هناك سيئة واحدة تذهب كل الحسنات وهي الشرث تذهب كل الحسنات كل معصية مضرة ما يؤمنه دخل إبليس النار لأنه خالف أمرا واحدا وخرج آدم من الجنة لأنه عصى خالف أمرا واحدا وتقطع يد الشارع في ثلاثة جراهب ويقتل الرجل إذا توارد حسفته في فرج امرأة لا تحل له فلا يؤمنك أن تدخل النار لذنب واحد لا يؤمنك لا سينا إنشان على رأس هذه الشر هذا نمط ونموذج في الجامعات تنظيم الشيع أنه للتشفور يتبون أبا هريرة ويتبون أن على صفحات المجلات تكذير الأبي هريرة وطعن عليه وعاد الرجل ما زلت منصبه ويدر يدر في يكذب الصحابة ونحن أحياء وفينا عين تطرق كل رجل يرجع إلى أهله وإلى أولاده كأن هذا الميراث ليس ميراث أحد دفاعك عن هذا الجيل فريضة لأن حبك إياه فريضة واعلم أنك لست في مأمن لست في مأمن الشيخ علي قنطاوي أحد نسائر سورية قرأته في مذكراته أنه سنة 48 لما دخلت إفراهيم القدس ومروا على التجار يزمعون الأموال لشراء السلاح قال هذهبت إلى تاجك كبير وعرضت عليه القضية قتل نحتاج إلى مال فأبى وقالنا مديون أنا, أنا مالي لهم مال الاستياد مالي لهم مال الاستياد بعد سنتين أو ثلاثة قال فكنت أوزع الأطعمة على المعسكرات اللاجئين في المعسكرات في القيام فوقعت عيني على رجل لما رآني ثوارى فلمحت وجهه فكأني رأيته قبل ذلك فذهبت خلفه فلما رآني تذكرته وبكى وقال لي يا ليتك أخذت مالي كله لأنه صار لاجئا خسر تجارته وصار لاجئا ماذا فعل بها ماذا عمل يا ليتك أخذت مالي كله لا تتصور أن الصحابة إذا طعن عليهم وامتهنوا ومزقت أعراضهم أنك في ماء أليس هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه أليس هؤلاء الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكل نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا هم المخاطبون به أولا لأن التطاب وجه إليه الأولا اتداءا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلغه أن خالد بن الوليد اشتجر مع عبد الرحمن بن عوف فسبه خالد فسبه خالد فقال عليه الصلاة والسلام لخالد لا تشبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغت كله ولا نصف كلام ده موجه لمن ليس لنا هذا موجه لخالد وخالد صحابه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الصحابي لا تشبه أصحابه أم الخالد ما صفته ماهو صحابي أيضا لكن الصحابة رجال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل لأن عبد الرحمن بن عوس من صلائع المهاجرين الأوائل الذين باعوا انفسهم لله عز وجل وحارب في وقت عجب فيه النصير ايانا كان قال كافرا وكان يحارب الله ورسوله يسبه لا فنسبةنا بالنسبة لأصغر الصحابة بالنسبة قالب بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف نسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة أصغر سنة كلهم كبار ليس فيه صغير أقل الصحابة سنة نسبتنا إليه على الفرق الثدي الكبير. كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عود ويقول له لا تسب أصحابه وهذا كما يقول في إخلسام ابن سينية نهي عام للكل لا تسب أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مجد أحده ولا نصيصا هؤلاء من الصحابة لما أطالع هذه المحن، يحج في نفسي أن هذا الجيد لا يجد من ينتصر إليه مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا توليه واجب ونصرتهم واجبة ومع أنه يحي في نفس كل حر لكن من اللحن تأثي المنح إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة من اللحن تأثي المنح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 يذكر فيه هشم الله كثيرا هاتان الآياتان جاءتا في سياق الجهاد والدف. ومعنى الآياتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يظهر مبصل بباطل ليتفتى له محق بحق لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما نشرنا قضائل الصحابة ولا بلغنا في الدفاع عنهم واستفرأنا كل جهد في تبريئة ساحتهم لولا هذه الشعور التي تجي ما فعلنا ذلك إلا قليلا فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم وإذا أراد الله شيئا هيئ أشبابه فهذا من الأشباب نقرأ قضائر الصحابة من كتب السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة حبهم واجب وفريضة أكيدة والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا بارض راشف إن شاء الله أن هؤلاء الذين طعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي. طعنوا عليه وسبوه، سبوه على صفحات الجرائد أيضا. لما تكلموا عن النعجة دل. واستخراج النعدة من الخلية الحية قالوا بالنص ولاقل الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر قالوا هذا حدث أعظم من للاد المسيح يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله خلق الله عز وجل المسيح بغير أب هذه نعجة بلا أب ولا أم من خليف هذا كفر أم لا وهو موجود ثم كانوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا كارف إرهاب قال بعد عدة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرم ويحرئون الإبداع أهو يثب الله على صفحات الجرائد؟ فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحةً ما ترددوا؟ ولقد غمدوه غمدوه على صفحة الجرائح أيضاً هؤلاء كتبوا على صفحة الجرائح صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجائدة الدودية ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام والله احنا بنعذر إلى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونُكتب جميع معذرة إلى الله عشر جميع أو صفاء من الكفر موجود على صمات الجرائم يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله ولفرحابه أقول قولي هذا أستغفر الله لي واسم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام هذا شأن المحب إذا وجد من يفتري على حبيبه وكان عاجزا عن الخصار فلا أقل من أن يجود بالدم هذا أقل برهان على الحب في حال العجز نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الطعن في أوليائه الذين زكاهم ورفع منارهم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأثى بهم وأن والله الذي لا إله غيره أبو بكر وتمام العشرة أحب إلي من أبي ومن أمي ومن ولد وهكذا يجب أن يقول هؤلاء بالنسبة لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة والله إن لا أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فمكة هي أحب أرض الله إلينا وإن لم من أهلها لأنها أحب الأرض إلى الله وما كان حبيبا إلى الله عز وجل يندعي أن يكون حبيبا إليك أيضا إذا كنت تحب الله عز وجل وتعظمه وقاعدة الولاء والبراء تقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوازون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قاعدة الولاء والبراء علموا أولادكم حب الصحابة روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الله في أصحابه أي اشتقوا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا والغرض هو مرمى الثهام أي لا تجعلوهم مرما لسهامكم وطعونكم فانظر إليهم وإلى عقوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم جعلوا الصحابة غرضا وهو يقول لهم اتقوا الله أو نشتكم الله عز وجل في أصحاب لا تتخذوهم غرضا من أحبهم فبحب أحبهم هذا هو الشاهد من أحبهم فبحب أحبهم أي لا يحبهم إلا إذا كان محباً لي وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال إن الذين يكتمون الصحابة إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول هو رجل صوت ولو كان رجلا صالحا لقُي له أصحاب صالحين إن النصارى واليهود أفضل من الرافض بخمسة اليهود والنصارى أفضل من الرافض بخمسة الروافض الشيعة بلد الشيعة لهم سكان إيران الذين يستفتحون نهارهم بثبيع بذكر وعمر وزن تيمة والخميني له دعاء بثبيع بذكر وعمر في الصلاة الذين باركوا خورته والذين مكروا فضائله ولا فضله وحتى الآن يقول لكم تقرب من الشيعة والسنة. هؤلاء الروافض كما قالت الشعبي عامر ابنصرحين رحمه الله اليهود والنصارى هذا كلام الشعب اليهود والنصارى افضل من الروافق في خ قيل لليهود من أفضل الناس قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من أفضل الناس قالوا أصحاب عيسى وقيل للروافق من ترlasting الناس قالوا أصحاب محمد رجل في مدينة قم الشخصية الثانية أو الثالثة المهم من العقر الأواء كتب كتابا علق على كتاب ابن الجزر اسم كتاب ابن الجزر أثنى المطالب في مناقب عليم أبي صالح. كتب في حواسي الكتاب أن الصحابة جميع الناس على المفاق ما عادس، وأولهم أبو بكر بن ثم جاء الحديث اللي في البخاري ومسلم، حديث مقتل عمر، وأن الناس دخلوا عليه وهميونه بالشهادة، ويبشرونه برضا النبي عليه الصلاة والسلام ورضا الحادث. وأدائه للأمانة فقال عمر من جملة ما قال ليسني خرجت منها كفاه لا ل ولا علي والله لو كان عندي صلاع الأرض ذهبا فاقتديت به من عباد الله يوم ألقاه عمر يصل هذا الكلام فهذا الكلام الذي يجلله الورع ويستفضر المرء نفسه لما يسرأه إذا علم سيرة عمر يوم هذا التأقول الخاسر الضال يعلق على هذا الكلام ويقول انظر هذا كلام رجل يائس من النجاح يعلم أنه من حصب النار انظر إلى هذا العقول إن الروافض شر من وفئ الحصى من كل طائفة ومن إسان مدح النبي وخونوا أصحابه جدلال عند الله منتقضان فمن أحبهم فبحب أحبهم انشروا محاسن الصحابة في بيوتكم وعلموا أولادكم أسماءهم وتحدثوا عن بطولاتهم وتضحياتهم ليس لكم مثل إلا هؤلاء وهم أحد رتائج الإيمان المنجد المنهج الحق في قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار قالوا من, هي يا رسول قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا واسحاك كلها في النار إلا واحدة قال ما عليه اليوم أنا وأصحابه لذلك كان ركائج منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهذا القيد الأخير هو الذي يميز منهج أهل السنة عن كل الملاهج المبتدع كلهم يقولون الكتاب والسنة ويقفون ولذلك ضلوا لم أخذ الكتاب والسنة بأسهامهم إنما هذا الخيز الثالث والذي يميز منهج السنة والجماعة عن مناهج المبتدع بفهم السلف الصالح قد ذكرت في المرة الماضية أن هناك حربا ثافرة ثاجرة تبهي تحصيم الرؤود والرمود والعناوين وأقول ثافرة لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات وتنال من أعجب جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة إنهم لم يصلوا إلى الصحابة طفرة إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا أن الجماهير غافلة ولا تتحاور وغبية لم تفهم تفاوض على الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجعيدة الدودية عنوان لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كان أحدا يذبحني مات بالجعيدة الدودية ينال منه ويغمزوه وفاجرة اخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها: ونبي بين كان كأنني زرت قبر النبي عليه السلام ويقال هذا ولا تحاكم ولا يحاكم احد ولا يحاكم احد النيل من الصحابة مسألة هينة ثم نقول أن العلماء كتاب منشوف اسمه علماء الإسلام والجن تصور عنوان علماء الإسلام والجن هكذا علماء الإسلام والجن لا قومت لأحد ويأتي الطاقي مؤلف الكتاب الرواتب المنشود التي كتبها حاجئ كذاب هو أبو الفرج الأصبهان في كتاب الأقال هذا رجل حاجئ كذاب تعوبي يكره العرب والذي يكره العرب يكره الإكلاب لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا أجمع كل من ترجم له أنه كان قدراً في جسمه لا يفتر وكان بديئاً لسان هكذا عرض المؤكنات المؤمنات الغاطلات في هذا الكتاب وأجرى على أجنفهن من الفجر والعهر ما تتنزه عنه أحبت برأة على وجه الأرض عائسة بنت صالحة بن عبيد الله صالحة بن عبيد الله أحد العطرة المبسرين بالجنة يجري على لسانها من الكلام الفاقس الفثير ما لا تستطيع جوجته أن تقولها لزوجها في الحسن ايه هو المبطوط من هذا الكلام؟ ويجرون أبيات العشق كاذبة على الإسلام شعيدي المسيب والساتري ومالك وأن هؤلاء العلماء كانوا يتغسلون بالنساء فيأتون بكل هذا الخبث، ويجبعونه في كتاب ويقولون علماء السلام والجر يعني لا حرمة بأحد إذا جاد أن عن العلماء بهذا السلام فلا حرمة رياح. اين يا اولى ما اولى عنا هذا القبض ويرحموا الجماهير ويبينون الحتف